م و س و ع ل النابلسي ت للعلوم ا ل ا ع ل لك خ ي ر ا م ي ه لك جنات تجري م ن الأنهار تحتها و ي ج ع ل لك قصورا بل ل كذبوا قصورا ا ب س ا ع ة و أ ع ت د ن ا ل م ن ك ذ ب ب ا ل س ا ع ع ة س ي ر رأتهم ا إذا مكان من ب ع ي د س م ع و ا ل ه ا تغيضا وزفيرا وإذا أ ل ق و ا م ن مكانا ه ا ض ي ه مقرون ي ن دعوهنالك ثبورا, لا تدعوا, ثبورا, ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة القلد التي خير أم المتقون جنة وعد كانت ل ه م ج ز ا ء و م ى ي ر ل ه م ف ي ه ا ما ي ش ا و ن ر ا ل د ي ن ك ا ن على ربك و ع د ا م س م و ل ا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم, اانتم اضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك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 فقد ك ك ذ ب و موسوعه بما ت ق ل و ن فما ت ت ط ي ع ن ص ا ل ا ن ص ر ا ومن ي ل ل م ن ك م نذقه ع ذ ا ب ا ك ب ي ر ا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 أولئك شركه م ا الهدى سبيلا ولقد آتينا م و س ا ل ك ت ا وجعلنا ب ع م ه أخاه ه ا ر و ن و ز ي ر ا فقلنا ذ ه ب ا القوم إلى ل ذ ي ن ك ذات ب و ب آ ي ا ن ا ف د م ر ن ا ه م ت د م ي ر ا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 ا ل ر ح م ن ف ا س أ ل ه خ ب ي ر ا وإذا ق ي ل ل ه م س ج و غ ل ل ر ح م ن ق ا ل و و م ا ل ر ح م ن ق ا ل و وما ن ا ج د لما ت أ م ر ن ا وزادهم نفورا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 والذين لا ي د ع و ن م ع ا ل ل ه النابلسي ت للعلوم ح ا ل ا س ل ح ا يزنون و م ي ف ع ل ذلك يلقى أتاما